فَلَقَ قَلَمَ إِنْسَانًا مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ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 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آل ربك ما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم إنه في شأن. فبأي آل؟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 فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وجن الجنتين دار، وجن الجنتين دار. فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمفهمن إنسوا قبلهم ولا جان. كذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي ألم إربكوا ما كذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي ألم إربكوا ما كذبان ومن دونه ما متان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما عيد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن الناس قبلهم حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربك ما تكذبان لم يطمسهن الناس قبلهم ودجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على رفرف حضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام